al لنا والكل لنا الصين لنا والعرب لنا والهند لنا والكل لنا اضحى الاسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا اضحى الاسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور اعددنا الروح له سكنا توحيد الله لنا نور اعدد دنا الرموح لم سكن الكون يزول ولا تمحى في الدهر صحائف فسود دنا الكون يزول ولا تمحى في الدهر صحائف فسود دنا بنيت في الارض معابدنا والبيت الاول كعبتنا بنيت في الارض معابدنا والبيت الاول كعبتنا هو اول بيت نحفظه ب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 مَيُولُ الكَوْنِ لَنَا فن في ظل الدين تراب بين وبنينا العز لدولتنا في ظل الدين تراب بين وبنينا العز لدولتنا علم الاسلام على الايام شعار المجد لملتنا علم الاسلام على الايام شعار المجد لملتنا وذان المسلم كان له في الغرب صدم منهم همتنا ودان المسلم كان له في الغرب صدم من همتنا قولوا لسماء الكون لقد طاولنا النجم برفعتنا قولوا لسماء الكون لقد طاولنا النجم برفعتنا الصين لنا والعرب لنا والهند لنا والكل لنا الصين لنا والعرب لنا والهند لنا والكل لنا. اصبح الاسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا اصبح الاسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا يدهر اما جربت علا نار الشده عزمتنا يدهر اما جربت علا نار الشده عزمتنا طوفان الباطل لم يغرق في الخوف سفينه قوتنا طوفان الباطل لم يغرق في الخوف سفينه قوتنا يظل حدائق اندلس إن انسيت مغاني عشرتنا يظل حدائق اندلس إن انسيت مغاني عشرتنا وعلى اغصانك اوكرنا امرت بطلائع نشاتنا وعلى أوصانك أوكار عمرت بطلائع نشأتنا الصين لنا والأعرب لنا والهند لنا والكل لنا الصين لنا والأعرب لنا لنا اضحى الاسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا اضحى الاسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا يا دجله هل سجلت على شطيك ماثر عزتنا يا دجله هل سجلت على شطيك ماثر عزتنا امواجك تروي للدنيا وتعيد جواهر في بسيرتنا أمواجك تروي للدنيا وتعيد جوال مسيرتنا يا ارض النور من الحرمين ويا ميلاد شريعتنا يا ارض النور من الحرمين ويا ميلاد شريعتنا روض الاسلام وذوحته في ارضك رواء هادمنا عض الاسلام وذوحته في ارضك رواء هادمنا الصيد لنا ولا رب لنا والهند لنا والكل لنا الصين لنا ولا عرب لنا والهند لنا والكل لنا الصين لنا ولا امتي والهند لنا والكل يا امتي, أمتي ماذا دها والهند لنا ما من مقدس لنا الا لما تنازعنا اللهنا والكل علنا ولكل نمنا الجماد ولكل وهلانا عزك بعد مازلنا ولا عدنا وال